وَإِنَّ الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم أَلَّا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أَنفَقَ من قبل الفتح وقاتل أولا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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فلتمثوا نورا فضرب بينهم بثور فضرب بينهم بثور بثور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربطتم وارتبتم وغرتكم الأماني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 أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أطحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مطفرا ثم يكون حطاما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 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدث للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤقيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالخطة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 برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة وجعلنا في قلوب الذين استبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها